إن قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرج جنة يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو, أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد استرينا على الله كببا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها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 وقال الملأ الذين كفروا من قومه لإن اتبعتم شعيبا إنكم إذن خافرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسبين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى قَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغَتْكُمْ رِسَالَاتُ رَبِّي وَأَنَا نَصَحْتُ لَكُمْ فكَيْفَ آسَاهَ قَوْمٌ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ الرعون ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفو وقالوا قد ما استابان انضر الرا والشر ف وهم لا يشعرون